وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرة متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زم هريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها قدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زان حينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من وَإِذَا وإذا رأيت سمر رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سودس خضرو واستبر القو وحلو من في وسقى لهم ربهم شراب طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزلا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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ الليل فاسجد لَهُ وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما تقيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبليلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا